استمع إلى الحوارين ولاحظ محتواهما مرحباً أهلاً كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت الحمد لله إلى اللقاء في أمان الله مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ أنا بخير. الحمد لله. وأنت؟ أنا بخير. إلى اللقاء. مع السلامة.